أثرته زبر الشرى إذ ربط ونبهته إذ هدى فاغت وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما قاباط حذاري حذاري فإن الكريم إذا سم خسفا ابا فامتعاط فإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعط وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعتراض إذا رغى فليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحافظ وهل وارد الغمر من عديه يقاس به مستشف البراط إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغاض أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنايا ينقبض. فإني ألين لمن لا نالي وأترك من رام قسري حرض وكم حرك العجب من حائن فغادرته ما به من حباط أبا عامر أين ذاك الوفاء إذا الدهر وسنان والعيش غاط وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض تشوب وأمحض مستبقيا وهيهات من شاب ممن ما حض أبل لي ألم أطلع ناهضا بأعباء برك في من ألم تنشم من أدبي نفحة حسبت بها المسك طيبا يوفى ألم تكو من شممتي غديا إلى ترع ضحكتها فراض ولولا اختصاصك لم التفت لحالك من صحة نو مرض ولا عدني من وفاء سرور ولا نالني لجفاه مضى يعز اعتصار الفتى واردا اذا البارد العذب اهدى الجراب عمدت للشعري ولم تتئب تعارض جوهره بالعرب أضاقت أساليب هذا القريض أم قد عفى رسمه فانقرار لعمري لفوقت سهم النضال وأرسلته لو أصبت الغرار وشمرت للخوض في لجة هي البحر ساحلها لم يخاط وغرك من عهد ولادت سراب ترى وبرق وماض تظن الوفاء بها والظنون فيها تقول على من فرط هي الماء يأبى على قبيض ويمنع زبدته من مخاض ونبئتها بعدي استحمدت بسري إليك لمعنى غمض أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم من ودنا من تقى ولا تعتصم ذلة بالحجاج وسين فرب احتجاج دوحي والا انتحتك جيوش العتاب مناجزة في قضيض وقض وانذر خليلك من ماهر بطب الجنون اذا ما عرض كفيل ببط خراج عسى جريء على شق عرق النبض يبادر بالكي قبل الضماد ويسعط بالسم لا بالحطاط واشعره اني انتخبت البديل واعلمه اني استجدت العواط فلا مشربي لقلاه امر ولا مضجعي لنواه اقاط وان يد البين مشكوره لعار اماط ووصم رحاض وحسبي اني اطبت الجنى لابانه وبحت النفض ويهنيك انك يا سيدي غدوت مقارن ذاك الرب اثر زبر الشرائد ربط ونبهته, ونبهته اذ هدى فاغتمر وما, وما زلت تبسط مسترسلا ألي اليه يد البغي لمن قبض حذاري حذاري حذاري فان الكريم ليعزم خسفا فامتعى فان سكون الشجاع له ليس بما ان يعى وان الكواكب لا تستزل وان المقادير لا تعترى اذا رغى فليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحفاظ